بسم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور اشياطين أعمالنا اشياطين يعمل لمن يشاء فوق المسجد ومهيض في الفنتج له ولي امرش الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله مصطفى درجات النعيم من احد عن يمينه اي يسار اليمين يسار رحم الله صلى الله على محمد وعلى اله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اله بارك على محمد وعلى اله محمد كما بارك على ابراهيم وعلى اله بالعالمين وكعظيم ما بعد بينما بقي حديث كتاب الله وحير الهدهج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وكان المرام توضيح المرام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن في في أخذ من أولا حديث الله علي الله تعالى عنه يدل على الرأس مرة واحدة. فالموتينان على رضاي قائلة لذي البداية لسرأوي مسح يسل من وأن المسح لا يكرر لا يكرر كما يكررون غسله الغسل ليه كان لا يفعل لا يكررون ذلك هذا المسح كما يكرر جون غسل دمثه مسحه بعد شو لأن المسح أخفو من غسلي غسلي مسح خفيف تلا لغسل لا شوستن وفي خفيف هم للشواذ كي هم, هم ولعل الحكم الربانيه يفتح خفيف الرأسي لوانيح ماي خدعي نبوخذ من دونه يمسح مسحا ولا يغسل. لانيح كي هو مسح ذكر نكث ااا وأن مسحه مرة واحده فلا يكرر. مسح وهو التيسير على الأمة. لان أمة فإن الرأس موت نش جاءته بين الرأس تجلسه شواني سيا شواني برتيا نصب الماء عليه نصب الماء عليه وتكريره نصب الماء عليه وتكريره رب ما سدم أذينا ومرضا تخفف الله تعالى عن عباده فسجى شواني برتيا لبدأوا يقرأون أول جسد عقيد جبر بنو يعري لمن أذى تعبنا بمستدي تخفيفك تخفيف كه لخالي ايه خالد ايه حديث عبد الله حديثي عبدالله كوريزايد انظري اخوائي الاسربي يسلوا على صفة المسي يسلوا على صفة المسيح صفة المسيح وهو ان يبدأ المقدم رأسه يذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه فهو تبقى في الشوازك هو الصفة وتكون هذه الرواية الروايات روايات مفسرة للروايات التي قمت بها أوش تفسيري روايات كيف خلدك كيف من أنه أقبل في يديه وأدبه ونصدر بها سكتب لا أستطيع أن تزال كل شيء حديثي بها سكتب ونصدر الحديث يفسر بعضه وبعضا يعني لونه مونة لونه مونة حديثك ماملة طبراني لا صحيح مسلم دعوت <تصفيق> فمي صلى الله عليه وسلم. اللهم في اليمني وفي شامنا. اللهم في اليمني وفي شامنا. اللهم في وفي شامنا. قال حدوم يا في نجدنا. أقبل و في نجدنا. مخابله فقال وفي نجدنا. قال في لدن و وفيه صلوا و خروشيتان. هذا صحيح تابينين فلمن نجد العراق نخلدها ولا زين نجد أراغة نجد السعودية شو نجد؟ ماذا؟ أوكي كل الله السعودية ولا نجد من دري؟ بغلط تعيشه. تقول برامي. قال أن اللهُ بارِدَنا في يمني نَبْشَأ مِنَهُ. اللهُ بارِدَنا في يمني نَبْشَأ مِنَهُ. اللهُ بارِدَنا في يمني نَبْشَأ مِنَهُ. وقال عدوّم يَصُفِي عَرَاقِنَا. لا لا هذا في عراقنا في قال أحمر وجه رسول الله يظهر لو قال في الفتن والزلات اللي فيه تطوقر الشيطان أو حديث أبو عنيس يقول له ين ما موتنه منجد يعني الأرض مستريعة بعد شيء على شيء يوم في عراقنا وزيك ناس النجدة ششيرة قلادات لين سيد يا حديثي كان دقيان آيات تفسير آدك تفسير القرآن بالقرآن أكو إيماني سخت طيب إن معنى أقبل بيديه أي من قبل الرأس وادبره أي عاد بما من بوري جالدس يبي يشوف الدنيا ويكو تايكيش يشاندس يكتب في يدين واحدة بلي يدين. في يعتبر مسحة واحدة لا مسحتين. ما لأن شعر المقدم الرأس متجه إلى الوجه ومؤخر الرأس متجه إلى الخلف. فإذا جاء المقدم مسحة ظهور الشعر المقدمي أصول الشعر المؤخري قال ان قد جاءت بذلك في تكاني بيجو لدعو بروا جاءت وكاي تراني قوتاي دي واذا اثر دينا ظهور الشعر المقدم وأصول الشعر المؤخر وإذا اثر دينا ظهور الشعر المؤخر واصول الشعر المقدم العكمة في الاقبال والاطفاق تمشي على مسح وجهي الشعري ان يكون هذا امر يقول هذا المسح يقيم النائم يقول لك ان هناك كيف يقول لك ان هناك امر يقول هذه ان عن امر هذا لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان هناك أي صفة مسح سهدية جزارية جميلة فسا قال ابن القيم في زاد المعاد تجلب زوز المقوة ابن القيم حتى ابني زاد المعاد صحيح ومن ابن القيمي جاء من اللي ابن قيم <تصفيق> الجوزية مانا يا لقى ابن القيمي ابن قيم ابن قيم الجوزية تتابكاني ب أي دي وش بحر وايه لو ب postal ليه بتدري؟ لوهانة لي لو دورو زوار ليه بتدري؟ يعني كذي بقى ليه يعني هم وعشدها القيم كذي بقى الإسلام وطنها ممكن كذي رحمة ابن رجب الحمبلية. صحيح أنه لم يقرر. صلى الله لم صحيح أنه لم يكرر صلى الله لغة لم يقرر. جاء يا قبلة صلى الله عليه وسلم. فكيف أن أبوه موجود يكرر؟ لأنه لم يكرر صلى الله عليه وسلم مسح رأسه. كان إذا كرر غسل أعضائي أفرج مسح الرأس ولم يصح. لأن هو خلاف أو التكاء. كل سيرة مقرية ونبضة. أقولش أنا كان تليت. كذا كذا وكذا. تنهى بسنة بيتنا لا ما ما سيرأسين يرجع والوا وخامسا أه أه رابعا وقال كان صلى الله عليه وسلم ينسع رأسه كله طيب أبو السادي مسع ذكر ولم يصح عنه في حديث واحد عند حديث شوارد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة عند شوارد ولا حديث سيبه يكتش سريد مسع ذكر نوال النبو همويدر الكامل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 تخال اللي جايتين قولوا هي هو عبد الله بن رضي الله تعالى عنهما عن بن عاص يدل على مسح الاذنين مع الراس لو ايه مسح كان لقيت وصفه مسينه شو هذا ان يدخلها، نك أني أن يدخل، فرطي بين يدخل، فالما أضيفي داخلة لازمة، ما هو يدخل نسجولي، كيف يدخل يدخل في, دخلها. لازمة. دخلها. يدخل في يعني كيفين يخرج خرج الطالب، طلبك جدري، ما يخرج الطالب يعني ذلك لا لا يأخذ في صناخي صناخي او تذكر من صناخة جنائي طيب ثالثا أن مسح الأذنين ما منصوص عليه في الآية الكريمة طلقي لسلق القرآن وطلقي وامسحوا برؤوسكم سالسان مسحكم ذلك أن الأذنين داخلتان في مسمى الرأس شرعا ولغة وعرفا أما حديثا هذه جهة ضعيفة، ما بيشجمني بعض الجهات ضعيفة. هي اللوزان من الرأس، فاا آه... يك شرعا هو لغة دل عرض، فالأمر بمسح الرأس في الآية أمر ولذا فالسنة أن تمسحه بماء الرأس لا بماء جديد النهوة. ما سرد، ما صار طيب. الثاني العلم في تخصيص الأذنين بالمسح حكمتها ناويهاتها لا يبدو أن تخصيص الأذنين لجيكان بالمسح فهو لكمال طهرتهن من ظاهرنا وباطنهن طال في ظاهر وباطنهن لذلك عندما حديثك يا في الأذنين دائما أتقدر حدوا ما تعالي أينها قم statute اقول له تقول okay ويستخرج منهما الذنوب التي كسبتها وال وأوتوا عن قناها ش hazardous قالوا والأذنان الاستماع تخرج الذنوب من سائل من سائل يعضاء الوضوء. الواتسون لشلون كاني أعضاء الذنب منعكاد الرّه. طبعاً ما أشيل الجيش. فإن الأذنين ذاتا حاسة السمع ينجليبونها. فيطهراني طهارة حسية. لما حسي ماذا معنوي معنائية. حسية يعني بدس. معنوي داخلية. يخرج اي شيء من الذنوب وصيما بالنور من الذنوب ما رشي ما يجمع في مسلم طب انا اجدها مسلم وركاب معنه لو عنق قال انت مشكيه مشاكي في دي سوله باشا والمسلم والصيبه اللي فيها من لما رسي لما لو اذاه غالب ليه لما مسلم قال يعني جنسي مسلم انا كان حمولي يعني جيبه مسلم نقدر نحكي لي مسلم مسلم هذا النار مسلم يعني لحديثي مسلم اا دكتور او رقم الشيك سي ما يقدر من كان وقيمة كان المشاعر كان مشلائب فالي فالزة لأول الأول تقريبا رقمات 2000 الشواء أو, دي دو أو أول أولا. لكن شاء الله لكن أنا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ومسح, ومسح رأسه بناء غير فضل يديه آه مسح سريش بقى وجيه غير فضلية طبعا فضل يعني زيادة بس صلبه عليه صفولات هذا يعني أوه يجون صفولاته. أو زيادة خلق بفضل الله. بفضل يؤمنه نزيه بفضل زيادة بفضل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لي يدخل من هذا إنما بفضل الله ورحمته. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا صحيح مسلم. قال إذا ذكرنا زادت بفضل الله. يعني زيادة خالد.